فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَإِلَهٌ غَرَّنَا فِي الأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ وَلَوْ تَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي هُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موطنون وَلَ شِئ ل آتَنَا قُلَّ نَفْسّ دَهَا وَلكِ حَق قَوْلُ مِنّ وَلكِحقَققَ قَوْلُ مِنّ لَ أَملَأَ جَهًاَّم بِنَ الجَِّةِ وََّا سِأَجمَعين فَزُوكُ بِمَا نَسيتُم لِقَ أَ يَوْمكُمْه إِ نَسنكُمْ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 من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربيه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقنون